ما جاء يصدق يا حبيبي تنساني ويتفارقنا الايام والحال يمشي يا حبيبي بس جيب عين تقدر تنام مفتقدة والهم بلاني حسيت حتى بطول الثواني ما افتقدك عني والهم بلاني حسيت حتى بطول الثواني وماخذ غرامك مني مالي وكيفك حساس تحرك Visszajelmezek, ha elszaladok. Ha elszaladok, ha elszaladok, ha elszaladok, ha elszaladok, ha elszaladok, ha روح حتتك افضل من جاء وما جاي صدك يا حبيبي في اللي كنا نروحها ونمليها ذكرة أبجي وموت روح بيها ما عندي شي خايف أخسرة أتخيلك جاي وتسالف وياي وأقطع كلامك وبوسك هواي أتخيلك جاي وتسالف وياي أقطع كلامك وبوسك هواي أريدك بس بتهم A RITAK SOWYNE Kاطر الدم A KZNIK A RITAK A RITAK BES NA TIPKL MEN A قدام وانا صبور حتى بجروح عنك ادور ما جاي صدق يا حبيبي